Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ve Al Majid. Bal عجب أن جاءهم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 أفلم ينظروا إلى السماء فلقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من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 وَأَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا قَلْعٌ نَظِيدٍ جِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وثرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 رأيته ولكن كان في ظلال بعيد. قال لا تختصمو لدي وقد أقدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول للجهنم هل امتلأت هذا حفيظ من خشّى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء.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 yom yismagon ciyhe bilhak, zalk yomul kuroj, inna nhpnu hii ve numi tu ve